وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَلَ أأَلَمْ أَقَُّكُم إِي أَعلَمُ غَيبَ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ وَأَدمُ ما تُ ما تُ بدونونَ وَمَا قُتُم تَكْتمُون وَإِذقُ ل للِمَل إنكَ تِسجد لِآدمَمَ فَسَجَدون إِللاا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 فأزل لهم عَنْهَا عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل لهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَن تَابَ وَآمَنَ فَإِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ